وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجاب من الإنس يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا وَنَمْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسَنَس فوجدناها ملئة حرسا شديدا وسهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّ لا ندري أَشَمٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا منا الصَّالِحُونَ ومن وَنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ طِبَدَا وَأَنَّا أن لن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبَا وَأَنَّا لم وسمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسفون فمن أسلم فأولئك تهرر رشدا وأما القاسقون فتانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفقا كاناهم في ومن يعرض عن ذكر ربه يسقه عذاباً صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لم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 ضَلَّ وَلا رَشَدَ قُل إني يجيرني مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ولن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَغًا مِنَ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً نَمَقَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً حَتَّى إِذَا رَأوا مَا يُعْدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِهَ وَأَقَلَ عددا. قل إن أدري اقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من إلا من ارتضى من رسول فإنّه يسرك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط كل شيء عددا